وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المقام الثاني في أن الاستطاعه هل هي شرط في التنجيز أو هي شرط في أصل المشروعية فلو ان انسانا حج مع كون الحج حرجا عليه فان قلنا بان الاستطاعه شرط في أصل البشروعية فالحج الحرجي لا يجزي عن حجة الإسلام وان قلنا بان الاستطاعه شرط في الالزام لا في المشروعيه فالحج الحرجي مجزئ والمهم هو استعراض النصوص. فربما يقال بان في النصوص طوائف تدل على ان الاستطاع شرط في الالزام فقط لا في المشروعيه وهي اربع طوائف الاولى ما دل على وجوب الحاج على من يطيق المشي وان لم يكن ذا يسار مثلا معتبره محمد بن مسلم حديث واحد باب عشرة من ابواب وجوب الحاج قلت لابي جعفر عليه السلام فإن عرض عليه الحاج فاستحيا قال هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار اجدع ابتر قال يعني عليه السلام فان كان يستطيع ان يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل ظاهر الرواية أن القدرة على الماشي كافية وإن لم يكن ذا يسارين وكذلك معتبره معاويه بن عمار حديث واحد باب احد عشر من ابواب وجوب الحج سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين اعليه أن يحج قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق الماشي من المسلمين، ولقد كان من حج مع النبي صلى الله عليه وآله. مشاتا ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال شدوا شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم إذن ظاهر الرواية أن المشي المجهد كاف في اشتغال الذمة بالحاج وإن لم يكن المكلف ذا يسار ومنها من هذه الطائفة رواية أبي بصير نعم مورد الرواية أن يكون ذا يسلم بالنسبة للراحلة للأعمين للأعمين مين خالف عليه دينون يقول عليه دينون مورد الرواية أن عليه دين يعني ما عنده يسار مالي. مع ذلك الإمام قال ما يهم أن عند أموال أو ما عند أموال من يمشي له لا إن الحج واجب على من أطّق المشي من المسجد ما لي؟ لا يشترط كمامة الاستطاعة هذا هذا هو محل للبعض. هو أفضل الأعمال شيء وأنها تجزي عن حجة الإسلام شيء وأنها ليس الكلام في الثواقف بلا إشكال لو حجة ماشيا يثاب على الكلام أنه يجزي عن حجة الإسلام أو لا يجزي هذا محل المحل مالي رواية أبي بصير حديث اثنين نفس الباب قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يخرج ويمشي إن لم يكن عنده قلت لا يقدر على المشي قال يمشي ويركب قلت لا يقدر على ذلك يعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم يعني على أي حال يطلع مكتر يخدم القوم ويخرج معهم الطائفة الثانية ما دل على أن المهانه والحرج لا يكفي في سقوط الحج عن الذماء مثلا معتبرت معاوية ابن عمار حديث ثلاثة باب عشرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال فان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيا فلم يفعل فانه لا يسعه الا ان يخرج ولو عنا حمار أجدع أبتار مع أن الحج على المطي الأجدع الأبتار مستلزم للمهانة عرفان ونحوها عدة نصوص يعني بهذا اللسان الطائفة الثالثة ما دل على وجوب الاستنابه عند العجز البدني ناحو معتبره معاويه ابن عمار حديث واحد باب اربعة وعشرين من ابواب وجوب الحج عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره يعني بسبب الكبر فأمره أن يجهز رجلا فيحجعان ومعتبرة الحلبي حديث اثنين من نفس الباب عن ابي عبد الله عليه السلام قال وان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وتقريب الاستدلال بهذه النصوص يبتني على أمور كلام في هذه الطائفة الثالثة يعني الأول أن ظاهرها أن ظاهرها وجوب ال... عفوا. أن ظاهر وجوب الاستنابه على من عجز عجزا بدنيا عن الحاج بقاء الحاج في الذماء وهذا يعني ان وجوب الاستنابه ما هو الا كنايه عن بقاء الحج في الذمه والا فبضروره الفقه ان الاستنابه ليست الزاميه ولذا لو تكلف الحج مع مرضه او كبره ولم يستنب فان حجه يجزي عن حجه الاسلام الامر الثاني ان هذه الروايات دالة على ان الاستطاعه البدنية والسربيه أو قال او حصر مرض او حصر ليستا دخيلين في اشتغال الذمان بل المكلف مطلوب بالحاج وإن كان عاجزا بحسب البدان أو الطريق الأمر الثالث إن دخل أجزاء الاستطاعة الحكم على نسق واحد فإذا كانت القدرة البدنية أو السربية دخيليني في الإلزام لا في أصل المشروعية فكذلك الأمر بالنسبة للاستطاعة المادية المعبر عنها باليسار الطائفه الرابعه ما دل على الاكتفاء بالاستطاعة العقلية في تعلق الحاج كما في معتبرة ذريح المحاربي حديث واحد باب سبعة من أبواب وجوب الحج عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مات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 ان مجرد الحاجه او مجرد المرض او مجرد المنع ليس كافيا في سقوط الحاج بل لابد من كون الحاج مجحفا او كون المرض مانعا من اداء الحاج والا فلا يسقط وهذا دال على أن القدرة العقلية على أداء الحج كافية في اشتغال الذمة به وإن لم يكن مستطيعا بالمعنى العرفي فالمتحصل من هذه الطوائف ان الاستطاعه بمعنى اليسار او ملك الزاد والراحلة ليست دخيلة في اصل التعلق والمشروعيات وإنما هي دخيله في الإلزام ويأتي الكلام حول الجامع بين هذه الطوائف وغيرها والحمد لله.